والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء قلنا العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بغن نذقه من عذاب أليم فإذ هو نادى إبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي فطهر بيتي للطائفين والقادمين واركع السجود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 مِن دَهِيْمَةِ الأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَقْرِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ الْيَقُوبُ تَفَسُّهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَلِكَ وَنَحيِ وَعِظِ الحُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَجُنَائِمُ ذَاتِ الْعَدْوِ مِنَ الْأَمْشَاةِ وَذَاتِ الْقَرَبِ